وََّذينَ آمَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِنَنُ كَِّرًاَّ عَنْهُم سَاتِهِم وَلََجزًاَّهُم وَلَ نَجزيًاَّهُ أَحسَنَّ الذي كَانوا يَملُون وَصَّنَ الْإِسَانَ بِوالِذَيْهِ وَإِن جَهَذكَ للتُشِْكَ بِمَا لَْسَ لَكَ بِهِ ععِلْمُ فَلَا تُطِععمَا إلَ مَبْجعكُمْ فَأُونَبِّكُم بِمَكُْ تُمْ تَعمَدُ وََّذينَ آممَنُوا عَمِنُ الصَّالِحَاتِ لَ نُدخِلًَاَّهُم في الصَّالِحِ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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا يَعْلَمُونَ وَلَا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 121. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من وَمَا وما على الرسول إلا البلاغ المبين 122. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير.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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَأِسُوا مِنَ الرَّحْمَةِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنJَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَدَّةٌ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْثُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 129. فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم 120. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا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 qal qal ən fiyha لوqa qalua nahnu ağlamu bimin fiha lanunajiyən hələhə ənlə mərətə hələ qanət minəl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 وَزَيَنَ لَهُ مُ الشَّيطانوا أَمالَهُم فَصَدَّهُم عَ السَّبين وَكَانوا مُستَ بِصِدين وَقَونَ وَفِعَونَ وَهَا م وَلَقَد جَاءهُمّ سَابِبَيينَاتِ تَسْتَكذَرُوا فِي الأبض وَمَا كانَوا سَابِقين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 119. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا قَلَقَ 110. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين 111. أتل ما أوحي إليك من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 وَقُل أَمَن بِالَّذِ أُنزِلَ إِلَنَا وَنزِلَ إِلَيكُمْ وَإِلَهَُا وَإِلَهُكُمْ واحدَ وَإِلَهَُا وَإِلَهُكُمْ واحِذُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْنِمُ وَكَذَلِكَ أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا 117. وما كنت تتلو من قبله مِنْ من وَلَا ولا تخطه بيمينك إذا لغتاب المبطلون 118. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا وَقَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مبين. أولم يَكْفِهِمْ أَنَّا أن 121. ونزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 122. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض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 ولا ياتينهم بغتهن وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنمنا ملحوطه بالكافرين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 ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالتهم ما نزل من السماء ما ان فاحيا به الارض من بعد موتها فاحيا الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إِلَّا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين